إله جنود السماوات والأرض وَكان الله عَليمًا حكيم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 وَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَلِّمُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا